Book two 88. Kahdeksan, kahdeksan Thamaniyetun Modaaliverbien verbien mennyt muoto, kaksi Maldil al mu al musaida, ethnein Madi al el al musaida, Etnein. Minun poikani ei halunnut leikkiä nukella. Lam ibni an yelababid dumya. Lam yurid ibni Minun tyttäreni ei halunnut pelata jalkapalloa. Lam turid ibneti an kurat alkadam. al turid ibneti an talabab Minun vaimoni ei halunnut pelata shakkia minun kanssani. Lam Turid Zaujeti ja Telabh Mai Shatranj. Lem Turid Zaujeti ja Telabh Shatranj. Minun lapseni eivät halunneet mennä kävelylle. Arada Ouledi ja Lejakumubinu Zha. Arada Ouledi. أن لا يقوم بنذها هي حال الن سوطون لم يريد أن يرتب الغرفة لم يريد أن يرتب الغرفة هي حالال من السكون لم يريد أن, أن يذهب إلى أسررتهم لم يريد أن يذهب إلى أسرتههم hän ei saanut syödä jäätelöä. Lm ysmph lhu an ice cream. Lm ysmph lhu an yakul ice cream. Hän ei saanut syödä suklaata. Lm ysmph lhu an yakul suklaata. Lm ysmph lhu an suklaata. Hän ei saanut syödä karkeaa. لم يسمح له أن يأكل بونبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس. <تصفيق> سمح لي أن أتمنى لي شيئا. <تصفيق> سمح لي أن أتمنى لي شيئا. <تصفيق> سمح لي. أن أشتري لي ثوباً. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. مين عصان قطّة يتسألني سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة كوسينا هل سمح لك؟ أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ سعيد <تصفيق> كوسينا يود أولا هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ <تصفيق> هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ سعيد كوسينا أتى كيرا هل سمح لك؟ تدخل معك الكلب الى الفندق هل سمح لك ان تدخل معك الكلب إلى الفندق لومن ايكنا لابسيت سايفات ياداك كاوان اولوس في العطلة المدرسية كان يسمح للاطفال أن يبقوا في الخارج طويلا في العطلة المدرسية. كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن, طويلًا يسمح لهم أن يسهروا طويلا كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً